بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والناس والناس ان الانسان لفي خسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا قالحات وتواصلوا بالحد وتواصلوا بالصبر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا